وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا مِنَ المعصرات ماءا فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ان لوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم ما كانت مرصادا للطاغين ما اباثين فيها احقابا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 إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا بهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا قَبِّ السَّمواتِ وَالْأَوْطِ وَماَا بَيْنَهُ مَوحْمَانلَّكونَ مِنْه خِطَابَا يَوْمَ يَقُوح وَالمَلَ إِكَ تُصفََّ ل ييتَكََّونَ إَِّ مَنْ أَذِنَن لا ييتَكََّونَ إَِّ مَنْ أَذِنَ لَهُ وَحمنانُ وَقَا صَوابَا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ